l o v e、hmm. اسماء الله ا ل م ل ح س ن ه وما كان بشيء قدير 过得到 「私たち No. Yeah. Yeah,、mm -hmm. بالقلب صليت شكر فجري وعند مسائي بي وكل خفقه قلب في حاجه م وكل خفقه قلب في حجمها 「わが家の家の家の س ح ب の لله の家の家の家の家の ل の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の 「私はここに来 إلى يا رب أ ه و ك حصنا من شرور ي ك ي ن ي يا رب أ ه و ا ك فجرا في عالم ا ل م ف ت و ن o h、uh、o -oh. y ما لي, سواك ما لي سواك يا س و اله إ الجود والعطاء ا ل ص ل ا ة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله الصلاة الصلاه والسلام عليك الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر أ ش ه د أ ن لا إله إ ل اله ا ل أشهد أن ل الا إله إ الله أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله حي ا ل الصلاه ا ل ص ل ا ة خير من النوم ن النار ص د ق ا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه ا ل د ع و ة ا ل ت ا م ة و ا ل ص ل ا ة ا ل ق ا ئ م ة آ ت سيدنا محمد ا ل و س ي ل ة و ا ل ف ض ي ل ة و ا ل د ر ج ة ا ل ع ا ل ي ة ا ل ر ف ي ع ة وابعث ه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إ ن ك لا تخلف الميعاد رب ج ع ل ن ي مقيم ا ل ص ل ا ة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وهكذا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المؤمنون في كل مكان رفع نداء الحق ف ض ي ل ة المبتهل الشيخ سعيد الجندي بعد أ ن قدم فاصلا من الابتهالات و ا ل أ د ع ي ة والمدائح النبويه ة ونحن ن نفيسة رضي الله عنها بمدينة ا رحاب السيدة الله وأرضاها القاهرة في رضي مسجد ننقل لحضراتكم على الهواء م ب ا ش ر ة شعائر ص ل ا ة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أ ي ا م الله تعالى